أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأذن أتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن تَقوا وَأَصْلِحْ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا بَوْعًا هَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَانِ إِكَ يَنَالُهُم نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُ قَالُوا قالوا اين ما كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم Al het oorlog, het oorlog, het oorlog, قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت En wat is er nou Wat لفضيله بآياتنا محمد واستك...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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هو وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق wa nudu an jannatu kuntum أَبُو الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَمْ قد وَجَدْنَا مَا وعدنا رَبُّنَا حَقًّا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وَجَدْتُمْ ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصد we zijn het erom we hebben وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء A van het leven En wanada أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الذين لا إلذين أنقسمتم لا ينالكم الله برحمة. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب بل جنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء ولقد جئناهم بكتاب فاصلناه على علم هدى ورحمة هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا منشفة لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكر Inna en 국민 يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا رب كم تضروعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفهم سدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحر سنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إِذَا انْقَلَتْ سَحَابٌ فِي قَالَنْ سُقْنَا قُلِ يَا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 عبد الله املنكم الله ما لكم من اله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلالي O, je koude mensen, ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم أفلا تتقون قال الملأ الذين كفعوا من قومه إن Vanaf het begin van het jaar van het jaar van het O, je volk, jij bent niet verre, أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم Eén ding is جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلا Het is jij وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا Fanuele Romeinen. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم